الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أكبر إشهد أن لا إله إلا الله إشهد أن لا إله إلا الله إشهد أن محمد رسول الله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 Kadı kâmetı salatı, Allah ekkber, Allah تباركت يا ذا الجلال والإكرام على رسولنا صلاة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو العلي العظيم ذو الجلال والكمال سبحان الله Subhanal kerimide imanil Rabbil ekber La لا الله اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير Sübhan Rabbi al